إِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِذِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِبْضًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ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 وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون 111. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم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 مال مدين قال هل انتم مطلعون فطلع فراه في سوال الجحيم قالت الله انك تلهدين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين فَمَا نَحْنُ بميتين إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الذَّقُّومِ انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون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 وَلَقَد ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَنَعَمَّ الْمُجِيبُونَ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 اِفْكَن آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَوْا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَغَاضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُنُ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ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 رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا بني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 كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ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 ولكن من عبادنا المؤمنين وإن والمسلمين والمسلمين المرسلين إذ قال لقومه ألا والمسلمين أتدعون والمسلمين وتذرون أحسن والمسلمين الله ربكم ورب والمسلمين 119. فكذبوه فإنهم لمحضرون 110. إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين كذلك نجزي المحسنين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 عليه عَلَيْهِ من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فَآمَنُوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنَّا لقدنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصر وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْبَرِ